النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الجمعة السابع من شعبان لسنة ألف و للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين جنود الخلافة يستمرون في غزوة الثأل لولاية الشام المباركة في عدة ولايات مختلفة هلاك وإصابة أكثر من 36 عنصرا من المرتدين بينهم قادة في أماكن عدة من ولاية العراق مقتل وجرح 17 عنصرا من البيكيكيه المرتدين بينهم قيادي في منبيجي والخير ستة هلك من عناصر صحوات ميليشيا حفتر المرتدين في فزان البداية من ولاية العراق هلاك وإصابة أكثر من ستة وثلاثين عنصرا من المرتدين بينهم قادة في أماكن عدة من ولاية العراق من صلاح الدين بعد التوكل على الله تعالى وضمن غزوة الثعل لولاية الشام المباركة. صال عدد من جنود الخلافة على تجمع لعناصر من الحشد والشرطة الرافضيين المرتدين في مشروع البوباز قرب سامراء أمس ما أدى لهلاك وإصابة أحد عشر عنصرا منهم بينهم قادة وإعطاء بآليتين رباعيتين دفع، وتمكنت مفرزة أمنية في اليوم نفسه من تفجير عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع لميليشيا سرايا السلام الرافضية وسط مدينة سامراء ما أدى لإعطابها وهلاك عنصرين ولله الحمد وفي عملية أخرى فجرت مفرزة أمنية من جنود الخلافة آلية مفخخة مركونة على رتل لميليشيا بدر الرافضية شمالي بيجي ما أدى لتدمير ثلاث آليات رباعية الدفع وهلاك وإصابة عدد منهم ومن بين المصابين القيادي المرتد كاظم الزامل كما فجر المجاهدون أمس أبوتين ناسفتين على آليتين للحشت العشائري المرتد مما أدى إلى تدمير آلية وإعطاب الأخرى ومقتل وإصابة من كان على متنهما وذلك قرب منطقة الفتح شمال العلم ولله الحمد على تسديده وفي ديالة بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الثأر لولاية الشام المباركة تمكنت مفرزة أمنية من تفجير عبوة ناسفة على عربة كوجار تقل عناصر من الحشد الرافضي المرتد في منطقة علياوة غرب خانقين أمس ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة ستة كانوا على متنها وفي باب بالمنطقة ذاتها فجر المجاهدون عبوة ناسفة على عربة كوجار للحشد الرافضي المرتد أمس ما أدى لإعطابها وإصابة اثنين كان على متنها وعلى الصعيد ذاته استهدف جلود الخلافة بعبوة ناسفة دورية راجلة للشرطة الرافضية المرتدة في قرية زاغنية بمنطقة الوقف ما أدى لإصابة ثلاثة نسأل الله أن يعجل بهلاكهم واستهدفت مفارز القنص جاسوسا للرافضة المشركين في قرية المخاسه بالمنطقة ذاتها ما أدى لمقتله ولله الحمد على توفيقه أما في كركوك فبفضل الله تعالى وضمن غزوة الثأر لولاية الشام المباركة تم تفجير عبوة ناسفة على آلية الرباعية الدفع للشرطة الاتحادية المرتدة على الطريق الرابطي بين الرشاد وكركوك أمس ما أدى لتدميرها وهلاك عنصر وإصابة آخر كان علمتها. كما دمر جنود الخلافة آلية رباعية الدفع للشرطة الاتحادية المرتدة في مدخل منطقة الرياض أمس حيث فجروا عليها عبوة ناسفة فهلك عنصر وأصيب آخر وفي عملية أخرى فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع للشرطة الاتحادية المرتدة قرب قرية المنزلة شرق الحويجة أمس ما أدى لتدميرها وهلاك ثلاثة عناصر كانوا على متنها ولله الحمد وفي الجزيرة ضمن غزوة الثأر لولاية الشام المباركة تم أمس تفجير عبوة ناسفة على آلية للجيش الرافضي المرتد في حي الثورة ببندة محلبية غرب الموصل ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة اثنين كان على متنها كما تم تفجير عبوة ثانية بعد تجمع المرتدين في المكان ذاته فسقط عدد منهم بين قتيل وجريح ولله الحمد وفي نينوى بتوفيق من الله تعالى وضمن غزوة الثأر لولاية الشام المباركة استهدف جنود الخلافة نقطة عسكرية للجيش الرافضي المرتد في منطقة البورصة في الجانب الأيمل من الموصل بقنبلة يدوية ما أدى لهلاك عنصر وإصابة آخر ولله الحمد ننتقل إلى ولاية الشام مقتل وإصابة سبعة عشر عنصرا من البيكيكيها المرتدين بينهم قيادي في منبيج والخير من حلب بعد التوكل على الله تعالى وضمن غزوة الثأر لولاية الشام المباركة فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية للبيكيكيها المرتدين بالقرب من طلعة الزراعة في مدينة منبج ما أدى لإعطابها وإصابة ثلاثة مرتدين كانوا على متنها وفي شارع الثلاثين فجر المجاهدون عبوة ثانية على آلية رباعية الدفع للبيكيكيها المرتدين ما أدى لتدميرها وهلاك أربعة عناصر كانوا على متنها ولله الحمد والمنه وفي الخير بتوفيق الله ومنه وضمن غزوة الثأر لولاية الشام المباركة استهدف جنود الخلافة بالأسلحة الرشاشة آلية رباعية الدفع للبيكيكيه المرتدين في سوق بلدة ذيبان أمس ما أدى لإعطابها وهلاك وجرح أربعة كانوا على متنها بينهم قيادي وداهمت مفرزة أمنية من جنود الخلافة في اليوم ذاته منزل عنصرين من استخبارات البيكيكيه المرتدين في قرية الزر وقتلوهما بالأسلحة الرشاشة إضافة لذلك استهدف المجاهدون بالأسلحة الرشاشة حاجزا للبيكيكيه المرتدين في قرية التوامية بمنطقة البصيرة أول أمس ما أدى لهلاك عنصر واستهدفوا كذلك عنصرا من الجيش النصيري المرتد أثناء غضاء إجازته في بلدة شحيل بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاكه واغتنام آليته ولله الحمد على توفيقه وعلى صعيد متصل اغتال المجاهدون عنصرين من البيكيكيه المرتدين بالأسلحة الرشاشة في قرية أبو حمام أمس وفي قرية أبو حردوب بمنطقة ديبان تم اغتيال عنصر من استخبارات البيكيكيه المرتدين بالأسلحة الرشاشة ولله الحمد وإلى ولاية ليبيا ستة هلك من عناصر صحوات ميليشيا حفتر المرتدين في فزان من فزان بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الثأر لولاية الشام المباركة أقدم جنود الخلافة على تصفية ستة عناصر من صحوات ميليشيا حفتر المرتدة بعد مداهمة منازلهم في بلدة غدوة جنوب مدينة سبها وأسرهم في وقت سابق ولله الحمد على توفيقه وأخيرا إلى ولاية سيناء بفضل الله وحده أصدر المكتب الإعلامي صورة لغناء ممنى الله بها على جنود الخلافة بعد كمينهم على عناصر الجيش المصري المرتد على الطريق الدولي غرب مدينة العريش ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين. جنود الخلافة يستمرون في غزوة الثأر لولاية الشام المباركة في عدة ولايات مختلفة هلاك إصابة أكثر من ستة وثلاثين عنصرا من المرتدين بينهم قادة في أماكن عدة من ولاية العراق مقتل وجرح سبعة عشر عنصرا من البيكيكيها المرتدين بينهم قيادي في منبيجي والخير ستة من عناصر صحوات ميليشيا حفتر المرتدين في فزان وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لولة الإسلام جئنا نفتديها بالغوال نفتديها بالغوالي